أن هذا القرآن العظيم ذكر مبارك أي كثير البركات والخيرات لأن فيه خير الدنيا والآخرة ثم وبخ من ينكرونه منكرا عليهم بقوله أفأنتم له منكرون وما ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمة من أن هذا القرآن مبارك بينه في مواضع متعددة من كتابه كقوله تعالى في الأنعام وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقوله فيها أيضا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه الآية وقوله تعالى في صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إلا غير ذلك من الآيات فنرجو الله تعالى القريب المجيب أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته والعمل بما فيه من الحلال والحرام والأوامر والنواهي والمكارم والآداب امتثالا واجتنابا إنه قريب مجيب قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في سورة مريم فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما افحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج القاطعة لجأوا إلى استعمال القوة فقالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتله وهي الإحراق بالنار ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق ولكنه تعالى ذكر في سورة العنكبوت أنهم قالوا اقتلوه أو حرقوه وذلك في قوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه الآية وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة ليستعملها ضد الحق وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن كنتم فائلين أي إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرا مؤزرا فاختاروا له أفضع قتله وهي الإحراق بالنار وإلا فقد فرطتم في نصرها قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين في الكلام حذف دل المقام عليه وتقديره قالوا حرقوه فرموه في النار فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما وقد بين في الصافات أنهم لما أرادوا أن يلقوه في النار بنوا له بنيانا ليلقوه منه وفي القصة أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس يعنون الأكراد وأن الله خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة قال تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم والمفسرون يذكرون من شدة هذه النار وارتفاع لهبها وكثرة حطبها شيئا عظيما هائلا وذكروا عن نبي الله إبراهيم أنهم لما كتفوه مجردا ورموه إلى النار قال له جبريل هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم قال لما لا تسأله قال علمه بحالي كاف عن سؤالي وما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أمر النار بأمره الكوني القدري أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم يدل على أنه أنجاه من تلك النار لأن قوله تعالى كوني بردا يدل على سلامته من حرها وقوله وسلاما يدل على سلامته من شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه وإن جاءه إياه منها الذي دل عليه أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحا به في العنكبوت في قوله تعالى فأنجاه الله من النار وأشار إلى ذلك هنا بقوله ونجيناه ولوطى الآية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين يوضحه ما قبله فالكيد الذي أرادوه به احراقه بالنار نصرا منهم لآلهتهم في زعمهم وجعله تعالى إياهم الأخسرين أي الذين هم أكثر خسرانا لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم وقد أشار تعالى إلى ذلك ايضا في سورة الصافات في قوله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وكونهم الأسفلين واضح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم وكونهم الأخسرين لأنهم خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وفي القصة أن الله سلط عليهم خلقا من أضعف خلقه فأهلكهم وهو البعوض وفيها أيضا أن كل الدواب بتطفئ عن إبراهيم النار إلا الوزغ فانه ينفخ النار عليه وقد قدمنا الأحاديث الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة الأنعام وعن أب العالية لو لم يقل الله وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرها ولو لم يقل على إبراهيم لكان بردها باقيا إلى الأبد وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم لو لم يقل وسلام لمات إبراهيم من بردها وعن السدي لم تبق في ذلك اليوم نار إلا طفئت وعن كعب وقتادة لم تحرق النار من إبراهيم إلا وثاقة وعن المنهال بن عمر قال إبراهيم ما كنت اياما قط أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار وعن شعيب الحماني أنه ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة، وعن ابن جريج ألقي فيها وهو ابن ست وعشرين، وعن الكلبي بردت نيران الأرض جميعا، فما أنضجت ذلك اليوم كراعة. وذكروا في القصة أن نمرود أشرف على النار من الصرح. فراى إبراهيم جالسا على السرير يؤنسه ملك الظل فقال نعم الرب ربك لأقربن له أربعة آلاف بقرة وكف عنه قال المؤلف رحمه الله وكل هذا من الإسرائيليات والمفسرون يذكرون كثيرا منها في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء وقال البخاري في صحيحه حدثنا أحمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل انتهى وبنهايته أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء بأمل أن يجمعنا لقاء آخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته